لا إله إلا الله لا إله إلا الله استووا الله أكبر <الله> الحمد لله رب <الحمد لله> العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المقضوب عليهم ولا الضال السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إن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 به بصيرا فلا اقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر اذا اتسق لتركم طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون فما لهم لا يؤمنون وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون والله أعلم بما يونون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون الله سمع الله لمن حميده الله أكبر الله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 بما يكذبك بعد بالدين اليس الله باحكم الحاكمين الله سمع الله الله أكبر الله Allah atba. Bismillah. Allah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 Allah السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر الله أمو نتسعين كبارك يا لا إله إلا الله وحده لا شريك لا أهلهم من كل ومالحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعلم لا إياه اننا الله <سؤال> حسنا علينا وبارك علينا وكرمنا الله تعالى بالعطيه ولا الله سبحان الله حمدا السياة كرسية والسماوات السلام